أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيل ألا تعبدوا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْدِ كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ <سؤال> خاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إن يسلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يعلم ما يسرون وما إنه عليهم بذات الصدور وما من دابة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 أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاضرون هذا نعباء بعد وفاة، مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ما يحا الىك وباءكم به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك إنما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 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وألآ إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كان على من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاد فالنار موعده فلا تكفي مدية منه إنه الحق من ربك ولكن أَكْثَرَ الناس لا يؤمنون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 سبيل الله ويرهونها عوجا بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا في الأرض وما كان لهم ضَاعَ أَسْمَاؤُهُمْ لَعَلَّمَا كَانَ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الذين خَسِرُوا وضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أن في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحار الجنة هم فيها خالدون بَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَغْيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم فقال الملأ الذين كفروا من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 وَيَا قَوْمِ لَا أَشْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْبًا ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول, ولا أقول للذين تزري أعينكم لئن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما 129. ولا ينفعكم مصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أَمْ يَقُولُونَ نفتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون واوحي الى نوح إن انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَفِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله نجريها ومرساها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 وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي, واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالمين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 وإلا تغفر وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا أنح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم لإنا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تَعْلَمُهَا تعلمها وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فُوءٍ أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني لا تعطون فيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتغلوا مجرمين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 أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون اني توكلت على الله ربي وربكم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 تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولم ما جاء امرنا نجيناه هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غريب وتيك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنئيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعد لعاد من قوم هود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 ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن وننال في شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسئين ويا قوم هذه نَاقَةُ الله لكم آية فذعوها تَأْكُلُ في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء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 كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثغود كفروا ربهم. ألا بعدا لثغود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. فقسم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث جَاءَ جاء حنيف فلما راى لَا لا تصل اليه نكرهم مِنْهُمْ منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوف وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا شِيعِيَ أَبِيَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ أَصِيبُ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم ها أولئبنا أأتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما آلنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو ااوي إلى ركن شديد قالوا يا نوت إن أرسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا أَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَأَرَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَنْبُؤُدٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 أخاف عليكم عذاب يوم وَيَا ويا قوم الْمِكْيَالَ المكيال والميزان وَلَا ولا تبخس الناس أشياءهم وَلَا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بي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 عليه توكلت وإليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود وقوم صَالِحٌ وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ ربي رحيم ودود. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أن علينا بعزيز قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخدتوه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب ظن يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيق ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين امنوا آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰنَ قُسُّهُ عليك مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أفض ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم sauvrent بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين Thank Come on. كان القرى بظلم وأهلها مصلح وخلقهم وتمت كلمه ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنبار وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنوا على مكانتكم السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملوا